يقول الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين المش الشهير بابن رجب الحنبلي رحمهم الله تعالى الحديث السابع قال عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم الحديث رواه الإمام مسلم. هذا هو الحديث السابع من الأربعين النووية أو من الخمسين التي أضافها الإمام ابن رجب على ما كتبه الإمام النووي رحمه الله. وهذا الحديث يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو وإن كان قليل العبارة لكنه يتضمن معاني كثيرة وهذا الحديث يعد أصلا من اصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالتعاون فيما بين المسلمين لأن الله تعالى أمر بالتعاون قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان كذلك هذا الحديث يعد أصلا من أصول الأمر بالمعروف الذي ميز الله به هذه الأمة وكان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب خيرية هذه الأمة كما قال جل من قائل كنتم خير أمة للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهذا الحديث من مفردات الإمام مسلم، أي إن الإمام البخاري لم يخرجه من حديث تميم الداري رضي الله عنه. وعلق الإمام ابن رجب على ذلك بقوله هذا الحديث هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح. عن عطاء ابن يزيد الليذي عن تميم الداري وقد روي نعم عن ايش هذا اسمه كنيته ابو رقيه في أول الحديث لا نحن نفس خلّى عندنا خلت من الكنية ومن النسبة النسب يعني وإلا فهو مشهور بأنه أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سهيل ابن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليذي عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال وقد عن سهيل وغيره عن ابي صالح عن ابي هريرة وهي رواية اخرى ومن مسند اخر وتعد روايه ابي هريره شاهده لروايه تميم الداري وكان الحديث مداره على سهيل وسهيل سمعه مره عن عطاء بن يزيد وسمعه اخرى عن ابي صالح لكن عطاء يرويه عن تميم و ابو صالح السمان يرويه عن ابي هريره قال وخرجه الترمذي يعني في جامعه من هذا الوجه أي من رواية سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة لأنها أقرب مذكور قال فمن العلماء من صحح هو من الطريقين على اعتبار أنه من مسندين وأن سهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه عن أبي هريرة وهو اكثر رواياته وروى هنا عن سهيل عن عطاء عن تميم ومنهم من قال ان الصحيح حديث تميم يعني هو مشهور به وعد الاسناد الاخر وهو الرواية عن نبي هريرة وهم وهذا يعد ضربا من ضروب العلل وهو الذي يسمى بقلب الرواية فتكون رواية ابي هريرة رواية مقلوبة يعني ان سهيلا اخطأ وبدلا من ان يروي عن عطاء بن يزيد عن تمين رواها عن أبيه عن ابي هريرة لكن الظاهر والله اعلم ان هذا ليس بقلب وان سهيل بن ابي صالح سمع الرواية من الطريقين مره عن عطاء ومر عن ابيه وسند عطاء ينتهي الى تمين وسند ابي صالح ينتهي الى ابي هريح قال وقدروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وهذا شاهد ايضا ومن حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ومن حديث ابن عباس وغيرهم وكأنه يشير الى ان هذا الحديث مشهور بين الصحابة رضوان الله عليهم ان لم يبلغ حد التواتر لأن هذا الجمع من الصحابة يرويه ويتلقاه عنهم التابعون فمن دونهم قال وقد ذكرنا في اول الكتاب عن أبي داود يعني السجستاني صاحب السنن أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه ولذلك يعد من جوامع الكلم لأن من نصح لله ونصح لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونصح لكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فإنه يتجنب الشر ويبتعد عن كل منكر ويحرص على أداء كل معروف وعلى أداء كل واجب دون أن يكون ثمته تقصير هنا سؤال قال هل يجوز للمريض ان يتيمم وليات المغذي عليه والكيماوي عليه الجواب لا بأس لان هذه الليات لا تعيق التيمم حيث إن التيمم ضربة إن التيمم واحدة يمسح بأطراف أصابعه أو بأصابعه وجهه وبباطن كفيه يمسح الكفين وهذا هو المطلوب. وأما المعتمر الذي نزل منزلا ليستريح ونام ثم غطى رأسه بدون تعمد ما دام غطى الرأس وهو نائم لا يحس بذلك لا شيء عليه إن شاء الله عرفنا أن هذا الحديث قال يدور عليه الفقه وقال الحافظ أبو نعيم رحمه الله وهذا في كتابه حليه الأولياء هذا حديث له شأن ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين لأنهم قالوا إنا الدين يقوم على اربعة حديث انما الاعمال بالنيات هذا احدها والحديث الثاني ان الحلال بين وان الحرام بين وهو الحديث الذي درسناه من قبل وهذا الحديث الدين النصيحة والحديث الرابع كما سيمر بنا دع ما يريبك الى ما لا يريبك قال وخرج الطبراني يعني في معجمه الصغير قال وفي معجمه الاوسط ايضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم وهذا الجزء الثاني شاهد لحديث تميم الداري لأن الكل يوجب النصيحة لما ذكر في الحديث لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته قال وخرج الإمام أحمد يعني في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه من حديث ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وقال الله عز وجل أحب ما تعبدني به عبدي النصف أو النصح لي أحب ما تعبدني به عبدي النصف لي وهذا الأثر حديث قدسي لأن ما ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من القول يسمى بالحديث القدسي يعني إن السند ينتهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تلقاه عن ربه فيما أوحى به الله تعالى إليه من غير القرآن وقد عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي القرآن ومثله معه وهذا المثل هو السنة النبوية والسنة النبوية التي يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه إما أن يلقى إليه الوحي ويصوغه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه وهو الذي يسمى بالحديث النبوي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقله عن ربه بلفظه وهو الحديث القدسي ومن هنا قال اهل العلم ان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا لكنه لا يعد من القران لان تلقيه تلقي النبي صلى الله عليه وسلم له مغاير لتلقي القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يتلقى الحديث القدسي مناما وقد يتلقاه بإلقائه في الروع وقد يتلقاه بواسطة الملك لكن على غير الهيئة القرآنية ويختلف الحديث القدسي عن الحديث النبوي لان ويختلف الحديث عن القران لان القران معجز بلفظه واما الحديث القدسي فلا يشترط فيه ذلك يقول الإمام أحمد في هذا الحديث قال الله عز وجل أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي يعني النصح لله تعالى والنصح لله تعالى إنما يكون بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى ويكون بأداء العبادة وبأداء الفرائض على الوجه الذي أمر الله تعالى به وهو الذي أشار إليه القرآن بقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ونلاحظ إن هذا الحديث شاهد لحديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه اذ اجتمع في امر النصيحه لله سبحانه وتعالى قال وقد ورد في احاديث كثيره النصح للمسلمين عموما وفي بعضها النصح لولاة امورهم وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم أي فهذا الحديث يعد حديثا متواترا من حيث المعنى يعني بلغ حد التواتر من حيث المعنى قال فأما الأول يعني النوع الأول من الأحاديث التي وردت في الامر بالنصح للمسلمين عموما وهو النصح للمسلمين عموما قال ففي الصحيحين يعني صحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله عن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وهذا الحديث يعد من الأحاديث المحكمة التي يبعد ويندر أن يجري فيها النسخ. ذلك لأن جاب لأن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه من آخر من أسلم من الصحابة، ولذلك روا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث ومثل حديث المسح على الخفين مما يعني اختلف فيه أهل العلم فكانوا يعلقون على رواية جرير بقولهم يعجبنا حديث جرير كان يعجبهم حديث جرير لماذا قالوا لأنه من آخر ما نزل من آخر ما جاء وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا كان هذا الحديث يوجد في الظاهر ما يعارضه. كما جاء في آية المائدة يعني الآية التي في سورة المائدة والتي فيها الأمر بالوضوء وغسل الرجلين فكان جرير رضي الله تعالى عنه يسأل هل اسلمت قبل المائدة او بعد نزول المائدة يقول ان ما اسلمت بعد نزول المائدة يعني فيكون ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من المسح بالخفين من الامر بالمسح بالخفين حديثا محكما لم يتطرقه أو يتطرق إليه النسخ وهذا الحديث حديث جابر حديث جرير رضي الله تعالى عنه هو بمعنى حديث تميم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أي أقمت بيعته على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلمين. ويدخل في هذا عامة المسلمين وخاصتهم قال وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه قال حق المؤمن على المؤمن ست يعني ست خصال فذكر منها واذا استنصحك فانصح له وهذا محل الشاهد من الحديث قال وروي هذا الحديث من وجوه اخر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن الروايات والاحاديث التي جاءت تحس بالنصيحة لعامة المسلمين ما أشار إليه بقوله وفي المسند عن حكيم ابن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له يعني إذا طلب أحدكم من أخيه النصيحة فلينصح له وهذا أمر من الشرع ولا يجوز له أن يتخلى عن ذلك ما دام قد تعينت عليه النصيحة فيجب عليه ان ينصح لاخيه بما يراه خيرا هذه بعض الاثار الواردة في الامر بالنصيحة لكل مسلم واما ما جاء من الامر بالنصيحة لولاة الامر ونصحهم لرعاياهم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وعليه قام دين الإسلام وسائر الديانات السماوية وهي الدعوة التي يأتي بها الأنبياء لأممهم بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وهذه دعوة أيضا إلى توحيد الأمة وتكاتفها وتماسكها وتناصحها على دينها بحيث لا تفترق ولا تتقطع أحزابا لأن هذا الدين إلهه واحد ونبيه واحد وأوامره كلها مما يطيق البشر على أدائها والاجتماع حولها هذا هو الامر الثاني الذي يرضاه الله لنا ولذلك امرنا سبحانه وتعالى بذلك حيث قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واما الامر الثالث الذي يرضاه الله تعالى للناس وان تناصحوا من والله الله امركم ومناصعة ولي الامر تكون بطاعته فيما أمر الله تكون بالسمع والطاعة وتكون بمناصحته فيما يعود على المسلمين بالنفع وتبيين شرائع الاسلام والتمسك بها والالتزام لان هذه الافعال مما يعين ولي الامر على اقامه دين الله كما قال سبحانه وتعالى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 فالنصيحة لولاة الامر تعين على اقامه الشريعة ومن اصل يعني اول خطوات النصيحة لولاة الامر طاعتهم فيما اعطاهم الله جل وعلا من حق الطاعة واطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال وفي المسند يعني ومن الأحاديث التي تدل على التناصح لولاة الأمر وفي المسند وغيره عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في خطبته بالخيف من منن. وهذه يعني كانت في سنه حجة الوداع وهي من آخر ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في جموع المسلمين قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة وهي بمعنى الحديث السابق لزوم الجماعة في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومناصعة ولي الأمر جاء ذكرها في الحديث السابق وقوله إخلاص العمل لله يناسب قوله في الحديث السابق أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا فيكون حديث جبير رضي الله تعالى عنه شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وقد روى هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يعني من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيكون هذا الحديث من ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد روي حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه بلفظ آخر خرجه الدارقطني يعني في كتابه الأفراد قال بإسناد جيد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مريء مسلم النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين قال وفي الصحيحين عن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة فهذا وعيد شديد يوعد به النبي صلى الله عليه وسلم أولاة أمور المسلمين فيما إذا تساهلوا وتقاعسوا عن النصيحة للرعاية لأن من أبرز الواجبات عليهم أن ينصحوا لاممهم ونصيحتهم لأممهم تكون بإقامة شريعة الله جل وعلا فيهم وبإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم وبتجنيبهم كل ما يوقع الناس في المعاصي وفي أكل المعاصي حقوق الناس وفي الظلم فكف على ائمه المسلمين ان يرفعوا عن المسلمين ذلك هذه هي مناصحه ائمه المسلمين للرعاية وفي مقابل ذلك نصيحه الرعايه لائمه المسلمين بان يطيعوهم فيما امر الله تعالى ولا يخرجوا على الا امه لان هذا مما الزم به النبي صلى الله عليه وسلم الامة قال وقد ذكر الله في كتابه عن علي الانبياء عليه السلام انهم نصحوا لاممهم كما اخبر بذلك عن نوح عليه السلام وعن صالح عليه السلام وقال سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله وهذه الاية نزلت في شان المجاهدين في سبيل الله في شان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين فرض عليهم الجهاد وكان بعضهم يعجز عن الخروج لقلة ذات اليد لا يجد سلاحا ولا يجد زادا ولا يجدوا ما يعينه على الخروج فتبقى في نفسه حسرا بل إنهم إذا خرج الجيش لغزوة من الغزوات وقعدوا ترى اعينهم تفيض من الدمع حزنا لأنهم لا يجدون ما يخرجون به لكن قلوبهم متعلقه بهذه الجيوش حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جماعة وطائفة بالمدينة ما يسير المسلمون سيرا ولا ينزلون واديا ولا يجاهدون عدوا إلا كانوا معهم يعني بقلوبهم وبنفوسهم إنما حبسهم العدم حبسهم القل حبسهم العجز ولذلك يثابون على قدر نياتهم فهؤلاء ما داموا ينصحون لله ورسوله فإن خروجهم أو عدم خروجهم للجهاد فإن عدم خروجهم للجهاد معفون عنه بخلاف من كان غيرهم ممن قدر على الخروج للجهاد في سبيل الله لكنه أقعده النفاق واقعده حب الدنيا واقعده عدم النصح لله ولرسوله يقول رحمه الله تعليقا على هذه الايه يعني ان من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه بشرط أن يكون ناصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في تخلفه فإن المنافقين كانوا يظهرون الأعذار كاذبين ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله